بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني من مقدمتي كتاب التسهيل المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد احداها تيسيرها للحفظ فإذا وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير لما أن تاليف القرآن جمعت أو جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور والثالثة الاقتصار فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك ورتبناها في هذا الكتاب على حروف المعجم فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظر في هذا الباب واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصل دون الحروف الزائدة في أول الكلمات حرف الهمزة آية لها معنيان أحدهما علامة وبرهان والثاني آية من القرآن وهي كلام متصل إلى الفاصلة والفواصل هي رؤوس الآيات أتى بقصر المدة معناه جاء ومضارعه يأتي ومصدره إتيان واسم الفاعل منه آت واسم المفعول منه مأتي ومنه قوله تعالى آتا بمد الهمزه، معناه أعطى ومضارعه يؤتي واسم الفاعل مؤت ومنه والمؤتون الزكاة أبى يأبى أي امتنع أثر الشيء بقيته وامارته وجمعه آثار والأثر أيضا الحديث وأثاركم من علم بقية وأثار الأرض حرثوها وآثر الرجل الشيء يؤثره فضله اسم ذنب ومنه آثم وأثيم أي مذنب أجر ثواب وبمعنى الاجره ومنه استأجره وعلى أن تأجرني وأما استجارك فأجره ويجركم من عذاب أليم ومن يجيرني من الله وهو يجير ولا يجار عليه فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين آمن إيمانا أي صدقا والإيمان في اللغة التصديق مطلقا وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسه وقيل إنه من الامن أي يؤمن أولياءه من عذابه وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنا وأمانة ضد الخوف وأمن من الأمانة وأمن غيره من التأمين أليم مؤلم أي موجع ومنه تألمون إمام له أربعة معاني القدوة والكتاب والطريق وجمع أم أي تابع وهي للمتقين إماما أمة لها أربعة معان: الجماعة من الناس والدين والحين والإمام أي القدوة أمي لا يقرأ ولا يكتب ولذلك وصف العرب بالأميين أم لها معنيان الوالدة والأصل وأم القرى مكة أخرى مؤنثة آخر وآخر آل له معنيان الأهل ومنه آل لوط والأتباع والجنود ومنه آل فرعون أمس اليوم الذي قبل يومك والزمان الماضي وقته وجمعه إنا ومنه آناء الليل أمر له معنيان أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة وقد تأتي صفة الأمر لغير الطلب والتهديد والتعجيز والتعجب والخبر والثاني بمعنى الشأن والصفة وقد يراد به العذاب ومنه جاء أمرنا إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام وهو والد الأسباط واليهود ذريتهم إياب الرجوع ومنه مآب أي مرجع ورجل أواب كثير الرجوع إلى الله والتأويب التسبيح يا جبال أوبي إفكم أشد الكذب والأفاق الكذاب وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه ومنه تؤفكون أول رجل إلى الموضع بالقصر وآواه غيره بالمد ومنه المأوى قف كلمة شر آلاء الله نعمه ومنه آلاء ربكما أسف له معنيان الحزن والغضب ومنه فلما آسفونا. أسوة بكسر الهمزة وضم لها قدوة أسى الرجل يأسى أسا أي حزن ومنه فلا تأس وكيف آسى أذان بالقصر اعلام بالشيء ومنه الأذان بالصلاه والآذان بالمد جمع اذن اذن الله بمعنى العلم والاراده والاباحه واذنت بالشيء اعلمت به بكسر الذال واذنت به غيري بالمد اصر له معنيان الذنب والعهد ايد اي قوه ومنه أيدناه وبنيناه بأيد والأيدي جمع يد فهمزتها زائدة أكل بضم الهمزة اسم المأكول ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها والأكل بفتح الهمزة المصدر أيكة غيظة أثاث متاع البيت أجاج مر أرائك أسرة واحدها أريكة آنية له معنيان أحدهما جمع إناء ومنه آنية ومنه آنية من فضة وشديدة الحر ومنه عين آنية ووزن الأولى أفعلة والثانية فاعلة ومذكرها آن أحد له معنيان ومنه الله أحد واسم جنس بمعنى إنسان أيان معناه متى أنا بمعنى كيف ومتى وأين للحصر؟ إن المفتوحة المخففة أربعة أنواع شرطية ونافية وزائدة ومخففة من الثقيلة إن المفتوحة المخففة أربعة أنواع مصطرية وزائدة ومخففة من الثقيلة وعبارة عن القول إذا, إذا نوعان ظرف زمان ومستقبل ومعناها الشرط وقد تخلو عن الشرط وتجانب إذ لها معنيان ظرف زمان ماض وسببية للتعليل أو العاطفة لها خمسة معان الشك والإبهام والإباحة والتخير والناصبة للفعل بمعنى إلى أو إلا أم استفهامية وقد يكون فيها معنى الإنكار والإضراب وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها إما المكسورة المشددة للتنويع والشك والتخير وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة إلا المفتوحة المشددة أداة استثناء وتكون للإيجاب بعد غير الواجب وتكون مركبة من ان الشرطية ولا النافية أي المشددة سبعة أنواع شرطية واستفهامية وموصولة ومنادى وصفة وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر اي المكسورة المخففة ومعناها التصديق إلى معناه انتهاء الغاية وقيل تكون بمعنى مع. الهمزة للاستفهام والتقرير والتوبيخ والتسوية وللمتكلم اصليه وزائدة للبناء حرف الباء بارئ خالق ومنه البرية أي الخلق بعث له معنيان بعث الرسل وبعث الموتى من القبور بسط الله الرزق والسعه ومعنى قبض وقدر الرزق أي ضيقه ومن أسماء الله تعالى القابض والباسط وبسطة زيادة بشر من البشارة وهي الإعلام بالخير قبل وروده وقد يكون للشر إذا ذكر معها ويجوز في الفعل التشديد والتخفيذ ومنه المبشر والبشير واستبشر بالشيء فرح به بعد له معنيان ضد القرب والفعل منه بعد بضم العين والهلاك والفعل منه بكسرها ومنه كما بعدت سمود بلاء له معنيان العذاب والاختبار ومنه أيضا ونبلوكم بر له معنيان الكرامة ومنه بر الوالدين وأن تبروهم والتقوى والجمع لخصال الخير ومنه البر من اتقى ورجل بار وبر والجمع أبرار والبر من اسماء الله تعالى بات معروف ومصطره بيات وبيت الأمر دبره بالليل بغتة فجأة بروج جمع برج وهو الحصن وبروج السماء منازل الشمس والقمر بين ظرف وبين يدي الشيء ما تقدم قبله والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد بينات براهين من المعجزة وغيرها ومبينة من البيان يبين من البيان وله معنيان بين غير متعد ومبين لغيره بدا يبدو بغير همز ظهره وأبديته أظهرته والبادي أيضا من البداية ومنه بادون في الأعراض بدأ بالهمزة من الابتداء ويقال بدأ الخلق وأبدأه وقد جاء القرآن بالوجهين بغى له معنيان العذوان على الناس والحسد والبغاء بكسر الباء الزنا ومنهم رأة بغي أي زانية وابتغاء الشيء وبغاه أي طلبه بث الحديث وغيره نشر والمبثوث المنتشر ومبثوثة متفرقة والبث الحزن الشديد ومنه أشكو بثي بوأ أنزل الرجل ومنه بوأكم في الأرض ولنبوئنهم ومبوأ بوار هلاك ومنه قوما بورا أي هلك، باء بالشيء رجع به وقد يقال بمعنى اعترف بأساء الفقر والبؤس والشدة والمحنة والبائس الفقير من البؤس والبأس القتال والشجاعة والمكروه وبأس الله عذابه وبئس كلمة ذم. برزخ شيء بين شيئين والبرزخ ما بين الموت والقيامة بديع له معنيان جميل ومبدع أي خالق الشيء ابتداء بسر عبس ومنه باسرة بصير من ابصر يقال أبصرته وبصرته والبصائر البراهين جمع بصيرة برز ظهر ومنه بارز وبارزون بطش أخذ بشدة بخس نقص بعل له معنيان زوج المرأة وجمعه بعولا والبعل أيضا الرب وقيل اسم صنم ومنه أتدعون بعلة بهجة حسن وبهيج حسن مبلسون جمع مبلس وهو البائس وقيل الساكت الذي انقطعت حجته وقيل الحزين النادم منه يبلس ومنه اشتق إبليس بهت انقطعت حجته تبارك من البركة وهي الكثرة والنماء وقيل تقدس بلى جواب يقتضي إثبات الشيء بل معناه الإضراب عما قبلها الباء للإلصاق ولنقل الفعل في التعدي وللقسم وللتعليل وللمصاحبة وللاستعانة وظرفية وزائدة حرف التاء تلا له معنيان قراءة واتبعة تقوى مصدر مشتق من الوقاية فالتاء بدل من الواو معناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه فهو جامع لكل خير تاب يسوب رجع توبة وتوبا فهو تائب وتواب كثير التوبة وتواب اسم الله تعالى أي كثير التوبة على عباده وتاب الله على العبد الهمه التوبة وقبل توبته تباب خسران وتبا خسر تبار هلاك ومنه متبر أترف أنعم والمترفون المنعمون في الدنيا حرف الساء ثمود قبيلة من العرب الأقدمين سوا في الموضع أقام فيه ومنه مثوى ثبور هلاك ومنه دعوا هنالك ثبورا أي صاحوا هلاكا ثمر ما يؤكل مما تنبت الأرض ويقال بالفتح والضم ثقف أخذوا وظفر بهم ومنه فإما تثقفنهم في الحرب ساقب مضي. ثم سم بالفتح ظرف وبالضمن حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الأخبار حرف الجيم جعل له أربعة معان صير وألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا جناح الطائر معروف وجناح الإنسان ابطل ومنه أضمم إليك جناحك ولا جناح لا اسم فمعناه الإباحة وجنح للشيء مال إلي لا جرم لا بد اجتبى اختار جدال مخالفة ومخاصمة واحتجاج تجأرون تصيحون بالدعاء جواري جمع جارية وهي السفينة أجرم فهو مجرم له معنيان الكفر والعصيان جنة الجنون وقد جاء بمعنى الملائكة جان له معنيان الجن والحية الصغيرة جنة بالفتح البستان وبالكسر الجنون وبالضم الترس وما أشبهه مما يستتر به ومنه استعير أيمانهم جنة جاثية أي على ركبهم لا يستطيعون مما هم فيه وقوله جثيا جمع جاث الجرز الأرض التي لا نبات فيها جاسمين باركين على ركبهم جبار اسم الله تعالى له معنيان قهار ومتكبر وقد يكون من الجبر للكسير وشبهه والجبار أيضا الظالم أجداد حضور جزى له معنيان من الجزاء بالخير والشر وبمعنى اغنى ومنه لا تجزي نفس وأما اجزا بالهمزة فمعناه كفى جرح له معنيان من الجروح وبمعنى الكسب والعمل ومنه جرحتم بالنهار واجترح السيئات ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها جنوب له معنيان من الجنابة وبمعنى البعد ومنه عن جنوب حرف الحاء حمد هو الثناء سواء كان جزاء على نعمه او ابتداء والشكر انما يكون جزاء فالحمد من هذا الوجه اعم والشكر باللسان والقلب والجوارح ولا يكون الحمد الا باللسان فالشكر من هذا الوجه اعم حميد اسم الله تعالى اي بمعنى محمود حكمة عقل او علم وقيل في الكتاب والحكمة في السنة حكيم اسم الله من الحكمة ومن الحكم بين العباد أو من إحكام الأمور وإثقانها حليم الحلم العقل وقد يقال بمعنى العفو والأحلام العقول والحليم من اسماء الله تعالى قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه وقيل معناه العفو عن الذنوب والأحلام ما يرى في النوم حبط بطل وأحبطه الله أبطل حنيف مسلم وموحد لله وقيل حاج وقيل مختفن والجمع فنفاء محصنين ومحصنات الاحصان له أربعة معاني الإسلام والحرية والعفاف والتزوج وليحصنكم من بأسكم بغيكم حجة بالضم دليل وبرهان وحاج فلان فلانا جادله. عليه بالحجة والحج بالفتح والكسر القصد ومنه أخذ حج البيت وحجة بالكسر سنة وجمعها حجج حطة أي حط عنا ذنوبنا وقيل كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله حضر بالضاد من الحضور ومنه محضرون وشرك محتضر وبالضاء من المنع ومنه وما كان عطاء ربك محظورا وكهشيم المحتضر وبالذال من الحذر وهو الخوف ومنه إن عذاب ربك كان محذورا حفظ العلم وعيه وحفظ الشيء حراسته والحفيظ اسم الله تعالى قيل معناه العليم وقيل حافظ الخلق كالئهم من المهالك حاق بهم أي حل بهم حبل حبل من الله ومن الناس أي عهد وحبل الله القرآن وأصله بالحبل المعروف حسب بكسر السين ظن مضارعه بالفتح والكسر وحسب بالفتح من العدد ومضارعه بالضم ومنه الحساب والحسبان وحسبانا من السماء أي مرام واحدها حسبانا حساب من الظن والعدد وبغير حساب يحتمل الوجهين وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب عليه ومن التقدير أي بغير تضييق وعطاء حساب أي كافية حسيب اسم الله تعالى فيه أربعة أقوال كافي وعالم وقادر ومحاسب حسبك الله أي كافيك حزن تأسف على ماض أو حال الخوف يتوقع في المستقبل ويقال حزن بكسر الزاي وحزنه غيره وأحزنه ايضا حصير مجلس من الحصر وأحصر عن الشيء حبس عنه وحصير بالسين كليل حصيد هو ما يحصد من الزرع وغيره واستعير قائم وحصيد أي باق وزاهد حميم له معنيان الصديق والماء الحار محيص مهرب حجر له أربعة معان: الحرام والعقل ومنازل ثمود وحجر الكعبة. حمل بكسر الحاء ما على ظهر الدابة وغيرها ويستعار للذنوب. وبالفتح ما في بطن المرأة وجمعه أحمال. إحسان له ثلاثة معان: فعل الحسنات والإنعام على الناس. ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى حق له أربعة معان الصدق والعدل في الحكم والشيء الثابت والأمر الواجب والحق اسم الله تعالى أي الواجب الوجود حاصب أي ريح شديد سميت بذلك لأنها ترمي بالحصات أي الحصى والحاصب أيضا الحجار حلية حلي حرج ضيق أو مشقة حول له معنيان العام والحيلة وحول بكسر الحاء انتقالة حرث الأرض مصدر ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات حس بغير ألف قتل ومنه إذ وأحس من الحس حرم بالضمتين محرمون بالحج حقب بضمتين وأحقاب جمع حقب وهو مدة من الدهر يقال إنه ثمانون سنة حف الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه ومنه حففناهما بنخل والملائكة حافين حل بالمكان يحل بالضم والكسر وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير حطام فتاه والحطام ما تحطم من عيون الزرع اليابس حرف الخاء خلق له معنيان من الخلق ومنه الخالق اسم الله وكذا الخلاق وخلق الرجل كذب ومنه تخلقون إفكا واختلاق أي كذب خلاق نصيب خير ضد الشر وله أربعة معان. العمل الصالح والمال والخيرة والتفضيل بين شيئين خلا له معنيان من الخلوة وبمعنى ذهب ومنه أمة قد خلت خطيئة ذنب وجمعه خطايا وخطيئات والفعل منه خطيئة فهو خاطئ وأما الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ خاسئين مطرودين من قولك خسأ الكلب ومنه خسأوا فيها خلف بفتح الخاء وإسكان اللام وله معنيان وراء ومن خلف خلفه بشر فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام خلاف له معنيان من المخالفة وبمعنى بعد أو دون ومنه بمقعدهم خلاف رسول الله خول أعطى خله بضم الخاء مودة ومنه الخليل وجمعه اخلاء خلال له معنيان وداد ومنه لا بيع فيه ولا خلال وبمعنى بين ومن خلال ومنه خلال الديار وخلالكم خر يخر سقط على وجهه خامدون هاركون وأصه من خمود النار خطب الخطب سبب الأمر والخطب أيضا الأمر العظيم وخطبة النساء بالكسر وخطبة الخطيب بالضم يخرصون يكذبون ومنه يخرصون والخرس أيضا التقدير وقيل يخرصون منه أي يقولون بالظن من غير تحقيق خوان كثير الخيانة مختال من الخيلاء مخمفة من الخمص وهو الجوع أخدان جمع خذن وهو الخليل خراج وخرج أي أجرة وعطية حرف الدال دين له خمسة معان: الملة والعادة والجزاء والحساب والقهر دأب له معنيان عادة وجد وملازمة ومنه سبع سنين دأب متتابعة للزراعة من قولك دأبت على الشيء دمت عليه. أدنى له معنيان أقرب من الدنو وأقل فهو من الداني الحقير دار السلام الجنة دوائر صوف الدهر واحدها دائرة ومنه دائرة السوء دعاء له خمسة معان الطلب من الله والعبادة ومنه تدعون من دون الله والتمني ولهم فيها ما يدعون والنداء ادعوا شهداءكم والدعوة إلى الشيء ادعوا إلى سبيل ربك داب كل ما يذب فيجمع جميع الحيوان دحور إبعاد ومنه المدحور المطرود دع بتشديد العين يدع أي دفع بعنف ومنه يدعو اليتيم ويدعون إلى نار جهنم دعا درأ دفع ومنه يدرؤون مدرارا من در المطر إذا صب داخرين صاغرين دكت الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض ومنه جعله دكة أي مستويا مع الأرض حرف الذال ذكر له أربعة معان ضد النسيان والذكر باللسان والقرآن ومنه نزلنا الذكر والشرف ومذكر مفاعل من الذكر ذنوب بضم الذال جمع ذنب وبالفتح النصيب ومنه ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا من العذاب والذنوب أيضا الدلو الذبح بكسر الذال المذبوح وبالفتح المصدر زرأ خلق ونشر زلول, زلول مذللة للعمل من الفك ومنه ذللناها لهم ورجل زلول من الزل بالضم وزللت قطوفها أذنية أذقان جمع ذقن حرف الراء رب له أربعة معان الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر ريب شك ومنه ارتاب ومريب وريب المنون حوادث الدهر رجع يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعد والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع رعى له معنيان من النظر ومن رعي الغنم روح له أربعة معاني للنفس التي بها الحياة يسألونك عن الروح والوحي ينزل الملائكة بالروح وجبريل نزل به الروح الأمين وملك عظيم تنزل الملائكة والروح وروح بفكف الراء رائحة طيبة والريحان الرزق وقيل الشجر المعروف ركام بعضه فوق بعض ومركوم ويركمه رجى طمعا وقد يستعمل في الخوف ومنه لا يرجون لقاءنا رجال جمع رجل وجمع راجل أي غير راكب ومنه يأتوك رجالا ومثله بخيلك ورجلك رفس له معنيان الجماع والكلام بهذا المعنى رجز عذاب والرجز فهجر فهي الأوثان والرجس بالسين النجس حقيقة أو مجازا وقد يستعمل بمعنى العذاب رهب خوف ومنه يرهبون رؤوف من الرأسة وهي الرحمة إلا أن الرأسة في دفع المكروه والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل فهي أعم من الرأسة مرضاه مفعلة من الرضا راسيات ثابتات ومنه قيل للجبال رواسي ومنه مرساها رغدا أي كثيرا ربو مكان مرتفع ربا هو في اللغة الزيادة ومنه ويرب الصدقات وربت الأرض انفتحت أرحام جمع رحم وهو فرج المرأة ويستعمل أيضا في القرابة أرجعه أخره ومنه ترجي ويرجون ويجوز فيه الهمز وتركه رأى من رؤية العين يتعدى إلى واحد ومن رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين تربص تربص انتظر رفات فتات ارذل العمر الهرم والارذلون من الرذالة رقى من الرقى بفتح القاف ومنه وقيل من راق ورقي السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل ارداكم اهلككم والرد الهلاك ومنه تردين وتردى. رجف زلزلة وشدة حرف الزاي زبور بضمتين كتب والزبور كتاب داود عليه السلام زخرف زينة والزخرف أيضا الذهب زكاء له في اللغة معنيان الزكاة والطهارة ثم استعمله الشرع في إعطاء المال وهو من الزيادة لأنه يبارك له فيه فيزيد أو من الطهارة من الذنوب وزكي وزكيت الرجل أثنيت عليه وزكاة هو مخففة أي صار زكيا زوج له ثلاثة معان الرجل والمرأة وقد يقال زوجه والصنف والنوع ومنه أزواج من نبات ومن كل زوج كريم زل له معنيان زل القدم عن الموضع وفعل الزلل زاغ عن الشيء زيغا مال عنه وأزاغه غيره أماله زلفا قربا وأزلفت قربت وزلفا من الليل ساعات زعم أي ادعى ولم يوافقه غيره قال ابن عباس زعم قناية عن كذب زعيم ضامن تزجي تسوق زلزلة الأرض اهتزازها وتستعمل بمعنى الشدة والخوف ومنه زلزل زجرة واحدة صيحة بمعنى نفخة الصور والزجرة الصيحة بشدة وانتهار وازدجر من الزجر حرف السين جمع سبط وهم ذرية يعقوب عليه السلام كان له اثنى عشر ولدا ذكرا فأعقب كل واحد منهم عقبة والاسباط في بني اسرائيل كالقبائل في العرب سبيل هو الطريق وجمعه سبل ثم استعمل في طريق الخير والشر وسبيل الله الجهاد والسبيل الضيف وقيل الغريب سوى التشديد له معنيان من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء وبمعنى أتقن وأحسن ومنه فسواك فعدلا سواء بالفتح والهمزة من التسوية وسواء الجحيم وسطها وسواء الصراط قصد الطريق سوا بالكسر والضم مع ترك الهمزة استثناء وقد يكون من التسوية سفهاء جمع سفيه وهو الناقص العقل وأصل السفه الحمق ولذلك قيل لمبذر المال سفيه وللكفار والمنافقين سفهاء. سلوى طائر يشبه السمانة وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن سأل له معنيان طلب الشيء والاستفهام عنه وسال بغير همز من المعنيين المذكورين ومن السيل سبحان تنزيه وسبحان الله أين نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص سار يسير مشى ليلا أو نهارا سرى يسري مشى ليلا ويقال أيضا أسرى بألف سخر يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع أي استهزاء وسخر بالتشديد من التسخير سخريا بضم السين من السخرة وهي تكليف الأعمال وبالكسر من الاستهزاء سلطان له معنيان البرهان والقوة ومنه لا ينفذون إلا بسلطان سام يسوم أي كلف الأمر وألزمه ومنه يسومونكم سوء العذاب وأصله من سوم السلعة في البيع سئم يسأم أي ملة ومنه وهم لا يسأمون سنة اي عادة سلف الامر اي تقدم واسلفه الرجل اي قدمه ومنه هنيئا بما اسلفتم سراء فعلاء من السرور سارع الى الشيء بادر اليه سوء عورة والسوء ما يسوء بالفتح والضم والسوء فعل من السوء وسيء بهم فعل بهم السوء سنة بفتح السين عام ولامها محذوفه وجمعها سنون وقد تقال بمعنى الحفظ والجدب سنه بكسر السين ابتداء النوم وفاؤها واو محذوفه لانها من الوسن سلك يسلك له معنيان ادخل ومنه أسلك يدك وسلكه ينابيع ومنه سلوك الطريق أسفار جمع سفر بفتحتين وجمع السفر وهو الكتاب ساح يسيح أي سارة ومنه فسيح في الأرض والسائحون الصائمون سول بتشديد الواو زينا ومنه سولت لكم أنفسكم أمرا سرابيل جمع سربال وهو القميص سب قبيلة من العرب سموم شدة الحر سلام له ثلاثة معان التحية والسلامة والقول الحسن ومنه إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام سلام اسم الله تعالى معناه السلامة من كل نقص فهو من أسماء التنزيه وقيل سلم العباد من المهالك وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنة سلم بفتحتين انقياد وإلقاء باليد وهو أيضا, وهو أيضا بيع سلم بفتح السين وإسكان اللام صلح ومهادنة سلم بكسر السين وإسكان اللام ومعناه الإسلام وبضم السين وفتح اللام مشدد هو الذي يصعد فيه أسلم يسلم له ثلاثة معان: الدخول في الإسلام والإخلاص لله والانقياد ومنه فلما أسلم سعى يسعى له ثلاثة معان عمل عملا ومنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ومشى ومنه فسعوا إلى ذكر الله وأسرع في مشي ومنه رجل يسعى سكن يسكن له معنيان من السكون ضد الحركة ومن السكن في الموضع سكينة وقار وطمانينه سائغ سهل الشرب لا يغص به من شربه سابغات دروع واسعات أساطير الأولين ما كتبه المتقدمون مسيطر أي مسلط ومنه أم أمهم المسيطرون الأرباب سندس واستبرق ثياب حرير قيل السندس رقيق الديباج والاستبرق صفيقه سحقا بعدا ومنه مكان سحيق أي بعيد سعير جهنم وسعرت أوقده سبب وجمعه أسباب له خمسة معان الحبل ومنه فليمدد بسبب إلى السماء والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة ومنه وتقطعت بهم الأسباب والطريق ومنه فأتبع سببا والباب ومنه أسباب السماوات وسبب الأمر موجبه حرف الشين شعر بالأمر يشعر والشعور العلم من طريق الحس ومنه لا يشعرون شهد يشهد له معنيان من الشهادة على الشيء وهي الحضور ومن الشهادة في سبيل الله شكرا قد تقدم في الحمد والشكر والشكور اسم الله المجازي لعباده على اعمالهم بجزيل الثواب وقيل المثني على العباد شرى ايباع وقد يكون بمعنى اشترى شقاق عداوة ومعاندة ومنه ومن يشاقق الله شهاب كوكب وقد يطلق على شعلة النار شجر هو كل ما ينبت في الأرض وشجر بينهم اي اختلفوا فيه شنآن عداوة وشر ويجوز فيه فتح النون وإسكانها شرع الله الأمر أي أمر به والشريعة والشرعة الملة وشرعة الماء للدواب شعائر الله معالم دينه واحدها شعيرة او شعارة شرك له معنيان من الاشراك وهو ايضا النصيب ومنه ام لهم شرك في السماوات شركاء جمع شريك مشحون اي ممجوب حرق الصاد صراط هو في اللغة الطريقة ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريقة الدينية واصله بالسين ثم قربت صادا لحرف الأطباق بعدها وفيه ثلاث لغات بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي. صلاة إذا كانت من الله فمعناها رحمة وإذا كانت من المخلوق فلها معنيان الدعاء والأفعال المعلومة صوم أصبه في اللغة الإمساك مطلقا ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب وقد جاء بمعنى الصمت في قوله إني نذرت للرحمن صوما لأنه إمساك عن الكلام صدق يطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع ومنه إن المصدقين والمصدقات وأما أئن من المصدقين بالتخفيف فهو من التصديق صدقة بضم الدال صداق المرأة ومنه وآت النساء صدقاتهن نحلة والصدق في القول ضد الكذب والصدق في الفعل صدق النية فيه والصدق في القصد العزم الصادق صعد, صعد يصعد أي ارتفع وأصعد يصعد بالضم أي أبعد في الهروب ومنه إذ تصعدون صعيدا طيبا أي تراب والصعيد وجه الأرض صد له معنيان فالمتعدي بمعنى منع غيره من شيء ومصدره صد ومضارعه بالضم وغيره بمعنى ضم وغيره بمعنى أعرض ومصدره صدود صار له معنيان من الانتقال ومنه تصير الأمور والمصير ومنه ضم ومضارعه يصور ومنه فصرهن إليك صائق له ثلاثة معان. الموت وكل بلاء يصيب وقطعة نار تنزل من شدة الرعد والمطر وجمعها صواعق اصطر على الذنب يصر اصرارا دام عليه ولم يتب منه صواع مكيال وهو السقاية والصاع وسواع بالسين اسم صنم قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله وقيل إنهم يرون تأثير الكواكب وفيه لغتان الهمز وتركه من صبأ إلى الشيء إذا مال إليه تصطلون تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بها والطاء بدل من التاء اصطفى اختار وأصه من الصفى أي اتخذه صفياً الصغار بفتح الصاد ذلة ومنه صاغرون والصغير ضد الكبير صدف عن الشيء يصدف أعرض عنه صريخ مغيث ما أنا بمصرخكم صلصال يابس فإذا مسته النار فهو فخار صرح قصر وهو أيضا البناء العالي حرف الضاد ضرب له أربعة معان من الضرب باليد وشبهه ومن الضرب الأمثال ومن السفر ومنه ضربتم في الأرض ومن الإلزام ومنه ضربت عليهم الذلة أي ألزموها وضربنا على آذانهم أي القينا عليهم النوم أفنضرب عنكم الذكر أي نمسك عنكم التذكير ضف الشيء كثره ويجوز فيه التشديد وضعف الشيء بكسر الضاد مثله وقيل مثله والضعف أيضا العذاب والضعف بالضم ويجوز فيه الفتح ضر بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد وكذلك الضير بالياء ومنه لا يضركم كيدهم والضر ما يصيب من المرض وشبهه ضحى أول النهار والفعل منه اضحى وأما ضحي بكسر الحاء يضحى في المضارع فمعناه برز للشمس وأصابه حرها ومنه لا تضمأ فيها ولا تضحى ضيف يقال للواحد والاثنين والجماعة ضيق بكسر الضاد مصدر وبفتحها مع اسكان الياء تخفيف من ضيق المشدد كميت وميت حرف الطاء طبع ختمة والخاتم الطابع طول بفتح الطاء فضل أو غنى طائر له معنيان من الطيران ومن الطيره طوى قيل اسم الوادي وقيل معناه مرتين أي قدس الوادي مرتين طهارة له معنيان الطهارة بالماء ومنه جنبا فالطهروا والماء الطهور وهو المطاهر والطهارة من القبائح والرذائل ومنه أناس يتطهرون طيب له معنيان اللذيذ والحلال طوفان السيل العظيم طاغوت اصنام وشياطين ويكون مفردا أو جمعة والطاغوت ايضا رؤوس النصارى على قول طباق بعضها على بعض وطبقا عن طبق حالا بعد حال طور جبل وهو الطور طفق يفعل كذا أي جعل يفعل طائفين من الطواف وطائف من الشيطان لمم وقرئ طيف حرف الضاء ظهر الأمر بدا وأظهره غيره أبدا وظهير معين ظاهر الرجل من امرأته وتظاهر وتظهر أي قال لها أنت علي كظهر أمي وهو المظاهر ظهر البيت أعلى وظهرته أي ارتفعت عليه ومنه فما استطاعوا أن يظهروه ظلم وقع في القرآن على ثلاثة معان الكفر والمعاصي وظلم الناس أي التعدي عليهم ظن له ثلاثة معان التحقيق وغلبة أحد الاعتقادين والتهمة الظم أعطشة ظلال جمع ظل وظلل بالضم جمع ظلة وهي ما كان من فوقه وظل بالنهار بمنزلة بات بالليل حرف العين عاذ بالله يعوذ أي استجار به ليدفع عنه ما يخاف ويقال أيضا استعاذ يستعيذ ومنه عذت بربي ومعاذ الله العالمين جمع عالم وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله تعالى وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة فجمعه جمع العقلاء وقيل الإنس خاصة لقوله أتأتون الذكران من العالمين يعمهون يتحيرون في ضلالهم والعمه الحيرة عدل يعدل ضد جاره وعدل عن الحق عدولا وعدلت فلانا بفلان سويت بينهما ومنه أو عدل ذلك صياما عزيز اسم الله تعالى معناه الغالب وعز غلبة ومنه وعزني في الخطاب والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة ومنه فعززنا بثالث أي قوينا وقيل العزيز العديم المثل عفى له أربعة معان عفى عن الذنب اي صفح عنه وعفى اسقط حقه ومنه إلا ان يعفون أو يعفو الذي وعفى القوم كثر ومنه حتى عفوا وعفى المنزل إذا درس عفو له ثلاثه معان العفو عن الذنب والاسقاط والسهل من غير كلفه ومنه ماذا ينفقون قل العفو عين بكسر العين وإسكان الياء وهو جمع عيناء عنت معناه الهلاك أو المشقة ومنه ولو شاء الله لاعنتكم أي أهلككم أو ضيق عليكم والعنة أيضا الزنا ومنه ذلك لمن خشي العنة منكم وأما عنت الوجوه فليس من هذا لأن لامه واو فهو من عنى يعنو إذا خضع عاقب له معنيان من العقوبة على الذنب ومن العقبة ومنه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي أصبتم عقبا أعجاز نخل أصولها أعجز الشيء إذا فات ولم يقدر عليه ومنه وما هم بمعجزين وما كان الله ليعجزه من شيء وأما معاجزين بالالف فمعناه مسابقين عال يعيل عيلة أي افتقر ومنه ووجدك عائلا وعال يعول عدل عن الحق وعال يعول أيضا كثر عياله والأشهر أن يقال في هذا المعنى أعال بالألف عرج يعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع صعد وارتقى ومنه المعارج وعرج يعرج بالكثر في الماضي والفتح في المستقبل صار عتبى بمعنى الرضا ومنه فما هم من المعتبين ولا هم يستعتبون العتاب العذل عد بالالف يعد الشيء هيئه وعد بغير الالف من العدد عرش سرير الملك ومنه ورفع أبويه على العرش وأهكذا عرشك وعرش الله فوق السماء وتعرشون تبنون وعلى عروشها سقوفها عورة أصل معناه الانكشاف فيما يكره كشفه ولذلك قيل عورة الإنسان عورات أي أوقات انكشاف وبيوتنا عورة أي خالية معرضة للسراق عاقر له معنيان المرأة العقيم واسم فاعلا من عقر الحيوان عبر يعبر له معنيان من عبارة الرؤيا ومنه إن كنتم للرؤيا تعبرون ومن الجواز على الموضع ومنه عابر سبيل عمون جمع عم وهو صفة على وزن فعل بكسر العين من العمى في البصر أو في البصيرة على يعلو تكبر ومنه قوما عالين وعلى في الأرض والعلي اسم الله والمتعالي والأعلى من العلو بمعنى الجلال والعظم وقيل بمعنى التنزيه عما لا يليق به عذب الشيء غابة ومنه لا يعزب عن ربك اي لا يخفى عنه عصبة جماعة من العشرة إلى الأربعين علقة واحدة العلق وهو الدم عاصف ريح شديدة عصف ورق الزرع حرف الغين غشاوة غطاء إما حقيقة أو مجازا غمام هو السحاب غلف جمع أغلف وهو كل شيء جعلته في غلاف أي قلوبنا محجوبة غرفة بضم الغين لها معنيان المسكن المرتفع والغرفة من الماء بالضم والفتح المرة الواحدة غادر ترك ومنه لم يغادر غل, غل يغل من الغلول وهو الخيانة والأخذ من المغنم بغير حق والغل والحقد أغلال جمع غل بالضم وهو ما يجعل في العنق ومنه مغلولة غلا يغل من الغلو وهو مجاوزة الحد والافراط ومنه لا تغل في دينكم أي لا تجاوز الحد غائط المكان المنخفض ثم في حاجة الإنسان غشي الأمر يغشى بالكسر في الماضي والفتح في المضارع معناه غطى حسا ومعنى ومنه والليل إذا يغشى لأنه يغطي بظلامه وينقل بالهمزة والتشديد فيقال غشى واغشى ومن فوقهم غواش يعني ما يغشاهم من العذاب أو يصيبهم ومنه غاشية من عذاب الله والغاشية أيضا القيامة لأنها تغشى الخلق غبر له معنيان ذهب وبقي ومنه عجوزا في الغابرين أي في الهالكين أو في الباقين من العذاب غرور بضم الغين وبفتحها اسم فاعل مبالغة ويراد به إبليس غاض الشيء نقص ومنه وغيض الماء وتغيض الأرحام وغاض بالضاء يغيظ من الغيظ غور غائر من غار الماء إذا أذهب غرام عذاب ومنه انا لمغرمون والمغرم غرم المال ومنه من مغرم مثقلون حرف الفاء فرقان مفرق بين الحق والباطل ومنه يجعل لكم فرقانا أي تفرقة ولذلك سمي القرآن بالفرقان فئة جماعة من الناس فصال فطام من الرضاع فضل له معنيان الإحسان والربح في التجارة وغيرها ومنه يرتغون من فضل الله فسق أصله الخروج وتارة يرد بمعنى الكفر وتارة بمعنى العصيان. فتنة لها ثلاثة معان الكفر والاختبار والتعذيب. فاء يفيء أي رجع فلك بضم الفاء سفينة ويستوي فيه المفرد والجمع فلك بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب فزع له معنيان الخوف والإسراع ومنه إذا فزع فلا فوت فرح له معنيان السرور والبطر فاحشة وفحشاء هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي فرض له معنيان الوجوب والتقدير فتح له معنيان فتح الأبواب ومنه فتح البلاد وشبهها والحكم ومنه افتح بيننا وبين قومنا ويقال للقاضي فاتح واسم الله الفتاح قيل الحاكم وقيل خالق الفتح والنصر انفضوا تفرقوا فطره خلقه ابتداء ومنه فاطر السماوات والأرض وفطرة الله التي خلق الخلق عليها وأفطر بالالف من الطعام فطور شقوق ومنهم فطرت أي انشقت ويتفطرن فج طريق واسع وجمعه فجاج ثارت النور يقال لكل شيء هاج وعلى حتى فاض ومنه وهي تفور وقولهم ثارت القدر فوج جماعة من الناس وجمعه أفواج فاكهين من التلذذ بالفاكهة أو من الفكهة وهي السرور واللهو فؤاد هو القلب وجمعه أفئذة استفز يستفز اي استخفى فقها فهمة ومنه لا يفقهون وما نفقه كثيرة في حرف جر بمعنى الظرفية وقد تكون للتعليل وقد تكون بمعنى مع وقيل بمعنى على الفاء لها ثلاثة انواع عاطفة ورابطة وناصبة للفعل بإضمار ان ومعناها الترتيب والتعقيب والسبب حرف القاف القرآن، القرآن العزيز، ومصدره قرا اي تلا، ومنه إن علينا جمعه وقرآن. قنوت له خمسة معان: العبادة والطاعة والقيام في الصلاة والدعاء والسكوت قضاء له سبعة معان الحكم والأمر والقدر السابق وفعل الشيء والفراغ منه والموت والإعلام بالشيء ومنه قضينا إليك ذلك الأمر قدر له خمسة معان من القدرة ومن التقدير ومن المقدار ومن القدر والقضاء وبمعنى التضييق نحو قدر عليه رزقه وقد قد يشدد الفعل ويخفف والقدر بفتح الدار وإسكانها القضاء والنقدار وبالفتح لا غير من القضاء قام له معنيان من القيام على الرجلين ومن القيام بالأمر بتقديره وإصلاحه ومنه الرجال قوامون على النساء وقام الأمر ظهر واستقام ومنه الدين القيم دين القيمة أقام له ثلاثة معان أقام الرجل غيره من القيام والتقويم ومنه جدارا يريد ان ينقض فأقام وأقام في الموضع سكن ومنه مقيم أي دائم قيوم اسم الله تعالى وزنه فيعول وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور معناه مدبر الخلائق في الدنيا وفي الآخرة ومنه قائم على كل نفس له معنيان مصدر قام على اختلاف معانيه وبمعنى قوام الأمر وملاكه وقيم بغير ألف جمع قيمة قرض سلف والفعل منه أقرض يقرض أقصط بألف إقصاطا عدل في الحكم ومنه يحب المقصطين وقصط بغير ألف جار ومنه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب مقاليد فيه قولان خزائن ومفاتيح قدس يقدس من التنزيه والطهارة وقيل من التعظيم والقدوس اسم الله تعالى فعول من النزاهة عما لا يليق به قال يقول من القول وقد يكون بمعنى الظن ومصدره قول وقال يقيل من القائلة ومنه أوهم قائلون وأحسن مقيلة قفى اتبعه وأصله من القفى يقال أقفوته إذا مشيت في اثره وقفيته بالتشديد إذا سقت شيئا في اثره ومنه وقفينا من بعده بالرسل قرن جماعة من الناس وجمعه قرون قواعد البيت اساسه واحدها قاعدة والقواعد من النساء واحده قاعد وهي العجوز قربان ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها وقربان أيضا من القرابه. قلا يقلي أبغض ومنه وما قلا ولعملكم من القالين اقترف اكتسب حسنة أو سيئة قصص له معنيان من الحديث ومن قص الأثر ومنه على آثارهما قصصا وقصي قرت به عينا قرر بالكسر في الماضي وبالفتح في المضارع قصطاف ميزان قتر وقتره غبار وعبارة عن تغير الوجه وقطور من التقطير قارعة داهية وأمر عظيم قبس شعلة نار قنط يأس من الخير قرطاس صحيفة وجمعه قراطيس حرف الكاف كافر له معنيان من الكفر وهو الجحود وبمعنى الزرع ومنه أعجب الكفار نباته أي الزراع وتكفير الذنوب غفرانها كره رجعة كبير بكسر الباء من السن يكبر بالفتح في المضارع وكبر الأمر بالضم في المضارع والماضي وكبر بضم الكاف وفتح الباء جمع كبره وكبار بالضم والتشديد كبير مبالغه والكبر التكبر وكبر الشيء بكسر الكاف وضمها معظمه والكبرياء الملك والعظمة والمتكبر اسم الله تعالى من الكبرياء وبمعنى العظمة كفل يقفل أي ضم الصبية وحضنه وأكفلنيها اجعلني كافلها كفيل نصيب كلالة هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد كاد قارب الأمر ولم يفعله فإذا نفي اقتضى الإثبات كريم من الكرم وهو الحسب والجلاله والفضل وكريم اسم الله تعالى أي محسن أكن أغطية وأكنان جمع كن وهو ما وقى من الحر والبرد كهل هو الذي انتهى شبابه أكمام الثمار والنخيل جمع كم وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها أكب الرجل على وجهه فهو مكب وكبه غيره بغير ألف كهف غار كيد هو من المخلوق احتيال ومن الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر كسفا بفتح السين جمعوا كسفه وهي القطعة من الشيء وبالسكون كذلك أو مفرد كبتوا أي أهلكوا أي يكبتهم ثم يهلكهم أو يخذلهم اكمه هو الذي ولد أعمى كان على نوعين بمعنى حضر أو حدث أو وقع وهي ترفع الفاعل وناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر وتقطضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانها وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله وكان الله غفورا رحيما وكان ربك قديرا وشبه ذلك وهو كثير في القرآن ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف. كأن معناه التشبيه كي معناها التعليل كم معناها التكثير وهي خبرية واستفهامية كأي بمعنى كم وهي عند السيبويه كاف التشبيه دخلت على أي كلا حرف ردع وزجر وقيل إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت، وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى ألا الكاف بمعنى التشبيه وبما وبمعنى التعليل وقيل إنها تكون زائدة حرف اللام لبس الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل الباب عقول وهو جمع لب لبس في المكان أقام فيه لمز يلمز أي عاب الشيء لؤلؤ لؤ جوهر لغو الكلام الباطل. الباطل منه والفحش ولغو اليمين ما لا يلزم لها بفتح الهاء من الله ومضارعه يلهو ولهي عن الشيء بالكسر والياء يلهى بالفتح إذا أعرض عنه وألهاه الشيء إذا أشغله ومنه لا تلهكم أموالكم لطيف اسم الله تعالى قيل معناه رفيق وقيل خبير بخفيات الأمور لدى ولد معناه ما عنده ليت معناها التمني لعل معناها الترجي في المحبوبات والتوقع للمكروهات وأشكل ذلك في حق الله تعالى فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب أي, أي ذلك مما يرتجى عندكم أي يتوقع وقد يكون معناها التعليل أو مقاربة الأمر فلا إشكال لو لها معنيان التمني وامتناع الشيء لامتناع غيره لما لها معنيان النفي وهي الجازمة ووجود شيء لوجود غيره وأما لما بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ما وقال وقال الكوفيون هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي لا ثلاثة أنواع نافية وناهية وزائدة اللام خمسة أنواع لام الجر ولام كي ولام الامر ولام التأكيد في القسم وغيره وهي المفتوحة ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان: الملك والاستحقاق والتعليل وقد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل وقد تأتي بمعنى عند نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس ولام كي معناها التشبيه والتعليل وقد تأتي بمعنى الصيرورة والعاقبة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوة وقد تأتي بمعنى أن المصدرية ومنه يريد الله ليبين لكم حرف الميم مرض الجسم معروف ومرض القلب الشك في الإيمان والنقص في الدين المن شبه العسل والسنوى طائر والمن أيضا الانعام والمن أيضا العطية والمن أيضا القطع ومنه أجر غير ممنون أماني جمع أمية ولها ثلاثة معان ما تتمناه النفس والتلاوة والكذب وكذلك تمنى له هذه المعاني الثلاثة ملأ القوم أشرافهم وذو الرأي منهم مثل بفتح الميم لها أربعة معان الشبيه والنظير ومن المثل المضروب وأصله من التشبيه ومثل الشيء حاله وصفته والمثل الكلام الذي يتمثل به ومثل الشيء بكسر الميم شبه مريا شك ومنه الممترين أي الشاكين لا تماري من المراء وهو الجدال أملا لهم أمهلهم وزادهم نهاد فراش مد يمد أي أملى وقد تكون بمعنى زاد مثل أمد بالالف من المداد مضغة قطعة لحم إملاق فقر مرض فهو مارد من العتو والضلال مكان بمعنى مكان أي من التمكين والعز ومنه مكين مواخر فواعل من المخر يقال مخرة السفينة إذا جرت تشق الماء مجيد من المجد وهو الكرم والشرف مقت هو الذم أو البوض على ما فعل من القبيح معين ماء كثير جار وهو من قولك معنى الماء إذا كثر وقيل هو مشتق من العين ووزنه مفعول فالميم زائدة مارج مختلط والمارج لهب النار من قولك مرج الشيء إذا اضطرب وقيل من الاختلاف أي خلط نوعين من النار مرج البحرين أي خلى بينهما وقيل خلطهما وقيل فاض أحدهما في الآخر مهل فيه قولان دردي الزيت وما أذيب من النحاس منون له معنيان الموت والدهر مش له معنيان اللمس باليد وغيره والجنون من لها أربعة أنواع شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة ما إذا كانت اسما فلها ستة أنواع شرطية وموصوله واستفهامية وموصوفة وصفة وتعجبيه وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع نافية ومصطرية وزائدة وكافة ومبهمة من لها ستة أنواع لابتداء الغاية ولجملة الغاية وللتبعيض ولبيان الجنس والتعليل وزائدة مهما اسم شر حرف النون نظر له معنيان من النظر ومن الانتظار فإذا كان من الانتظار تعدى بغير حرف ومن نظر العين يتعدى بإله ومن نظر القلب يتعدى بفي أنظر بالألف أخرى ومنه أنظرني ومن المنظرين ونظرة إلى ميسرة نظرة بالضاد من التنعم ومنه وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة وأما إلى ربها ناظرة فمن النظر نعمة بفتح النون من النعيم وبكسرها من الأنعام أنعام هي الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم ويجوز تذكيرها وتأنيثها ويقال لها أيضا نعم ونعم كلمة مدح ويجوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العين وكسرها نعم بفتح العين والنون كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها بالنفي أو الإثبات بخلاف بلى فإنها للإثبات خاصة ويجوز في نعم فتح العين وكسرها ند هو المضاهي والمماثل والمعانت وجمعه أنداد أنذر أعلم بالمكروه قبل وقوعه ومنه نذير ومنذر والمنذرين وكيف كان نذير أي انذاري فهو مصدر ومنه عذاب ونذر والنذر بغير ألف ومنه نذرة ثم من نذرة فليوفوا نذورهم نكال له معنيان العقوبة والعبرة نجى بتشديد الجيم له معنيان من النجاة ومن النجوة وهو الموضع المرتفع ومنه ننجيك ببدنك على قول نجوى معناه كلام خفي ومنه ناجى وقربناه نجية وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله وإذ هم وقد يجمع ذلك على حذف مضاف تقديره وإذهم هم أصحاب نسيان له معنيان الذهول ومنه إن نسينا أو أخطأنا والترك ومنه نسوا الله فنسيهم نسخ له معنيان الكتابة ومنه نستنسخ ما كنتم تعملون والإزالة ومنه ما ننسخ من آية أو ننسها نصر بالصاد المهمل معروف وبالسين اسم صنم ويعوق ونسر أو اسم طائر أيضا نشوز بالزاي له معنيان شر بين الرجل والمرأة وارتفاع ومنه نشزوا أيقوم من المكان نزل بضمتين رزق وهو ما يطعم ما يطعم الضيف ناء بعدة ومنه ينأون عنه نكفى رجع إلى وراء نفر نفورا عن الشيء ونفر ينفر بضم المضارع ومنه نفرت الدابه ونفر ينصر بكسر المضارع نفيرا اتى وأسرع وجد ومنه انفروا في سبيل الله نبأ خبر ومنه اشتق النبي بالهمز وترك الهمز تخفيفا وقيل انه عندما ترك مشتق من النبوه وهي الارتفاع نطفة أي نقطة من ماء ومنه خلقكم من نطفة يعني من المني أناب إلى الشيء رجع ومال إليه ومنه منيب نفذ ينفذ أي تم وانقطع نهر بفتح الهاء الوادي ويجوز الإسكان وأما السائل فلا تنهر فهو من الانتهار وهو الزجر منير من النور وهو الضوء حسن أو معنى نصب بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد بمعنى واحد وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده وجمعه أنصاب نصب بفتحتين تعب ومثني الشيطان بنصب أي بلاء وشر نقم الشيء ينقمه أي كرهه وعابه نضيد أي منصوب بعضه إلى بعض نكير إنكار ويقال نكر الشيء وأنكره نسل بمعنى أسرع ومنه ينسلون من النسلان وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطى حرف الهاء الهدى له معنيان الإرشاد والبيان ومن البيان فأما تمود فهديناهم والإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين وبمعنى التوفيق والإلهام هدي بفتح الهاء وإسكان الدال ما يهدا إلى الكعبة من البهائم هذا يهود أي تاب ومنه هدنا إليك والذين هادوا أي تهود أي صاروا يهود وأصله من قولهم هدنا إليه هو هود له معنيان اسم نبي عاد عليه السلام وبمعنى اليهود ومنه كونهودا هوى النفس مقصور وهو ما تحبه وتميل إليه والفعل منه بكسر الواوي في الماضي وفتحها في المضارع والهواء بالمد والهمز ما بين السماء والأرض وأفئدتهم هواء أي متحرقة لا تعي شيئا وهوى يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع وقع من علو ويقال أيضا بمعنى الميل ومنه أفئدة من الناس تهوي إليهم هاجر خرج من بلاده ومنه سمي المهاجرون هاجر من الهجران ومنه الهجر أيضا وهو فحش الكلام وقد يقال في هذا أهجر بالألف أهل لغير الله به أي صيح والإهلال الصياح وفي النية أي أريد به غير الله مهيمن عليه شاهد وقيل مؤتما والمهيمن اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم وقيل الشهيد وقيل الرقيب هوان مهون أي ذل مهين بضم الميم أي مفعل مشتق من الهوان أي مذل وأما مهين بفتح الميم فمعناه ضعيف أو ذليل حرف الواو وقود النار بفتح الواو ما توقذ به من الحطب وشبهه والوقود بالضم المصدر وجه له معنيان الجارحة والجهة وأما وجه الله ففي قوله بتغاء وجه الله أي طلب رضاه وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك قيل الوجه الذات وقيل صفه كاليدين وهو من المتشابه وعد يعد وعدا بالخير وقد يقال في الشر وأوعد بالألف يوعد وعيدا بالشر لا غير ود يود له معنيان من المودة والمحبة وبمعنى تمنى ودوا لو تكفرون والود بالضم المحبة وود اسم صنم بضم الواوي وفتحها ودود اسم الله تعالى أي محب لأوليائه وقيل محبوب ويل كلمة شر وقيل إن الويل واد في جهنم وجب له معنيان من وجوب الحق وبمعنى سقط فقولهم وجب الحائط إذا سقط ومنه وجبت جنوبها وسط وأوسط له معنيان من التوسط بين الشيئين وبمعنى الخيار والأحسن وسع يسع سعه من الاتساع ضد الضيق والسعة الغنى والواسع اسم الله تعالى أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة واسع جواد موسع غني أي واسع الحال وهو ضد المقتر وإن لموسعون قيل أغنياء وقيل قادرون وإلا وسعها طاقتها ولا له معنيان أدبر وجعل واليا وتولى له ثلاثة معان أدبر وأعرض بالبدن أو بالقلب وصار واليا واتخذ وليا ومنه ومن يتولى الله ورسوله. ولي الناصر والولي اسم الله قيل ناصر وقيل متولي أمر الخلائق مولى له سبعة معان السيد والأعظم والناصر والوالي أي القريب والمالك والمعتق وبمعنى أولى ومنه النار مولاكم ولج يلج أي دخل ومنهما يلج في الأرض وأولج أدخل ومنه يولج الليل في النهار وهن يهن ضعفا ومنه وهن العظم والوهن الضعف ورد الماء يرده إذا جاء إليه وأورده غيره وأرسلوا واردهم الذي يتقدمهم إلى الماء فيسقي لهم أوزعني أي ألهمني ووفقني يوزعون يدفعون وليد صبي والجمع ولدان وجل يوجل وجلا خاف ومنه لا توجل أوجسا وجد في نفسه وأضمر وارا يواري أي ستر ومنه يواري سوءة أخيه وما غوري عنهما وتواروا أي استتروا واستخفوا وطأ يطأ له ثلاثة معان جماع المرأة ومن الوطء بالأقدام ومنه أرض لم تطأوها والإهلان ومنه لم تعلموهم أن تطأوهم وقر بفتح الواو وهو الصمم والثقل في الأذن والوقر بكسر الواو الحمل ومنه فالحاملات وقرا وذق هو المطر واصب أي دائم، وكيل كفيل بالأمر، وقيل كاف، وزر بفتحتين أي ملجأ، وزير زير أي معين، وأصله من الوزر بمعنى الثقل، لأن الوزير يحمل عن الملك اثقاله وسوس الشيطان إلى الإنسان، ألقى في نفسه، والوسواس الشيطان، أوحى يوحي وحيا له ثلاثة معان، كلام الملك من الله للأمبياء. ومنه قيل للقرآن وحي وبمعنى الإلهام ومنه أوحى ربك إلى النحل وبمعنى الإشارة ومنه فأوحى إليهم أن سبحوا أي أشار وعى العلم يعي حفظه ومنه أذن واعية وأوعى بالالف يوعي جمع المال في وعاء ومنه جمع فأوعى حرف الياء يمين له أربعة معان اليد اليمين وبمعنى القوة وبمعنى الحرف وأيمنا أي مال إلى الجهة اليمين يسير له معنيان قليل ومنه كيل يسير وهين ومنه ذلك على الله يسير واليسر ضد العسر يئس انقطع رجاؤه ومنه لا تئس من روح الله وإنه لا يؤوس وأما أفلم يئس الذين آمنوا فمعناه ألم يعلم يم هو البحر ميسر هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب واليسر بفتح الياء والسين الرجل الذي يشتغل بالميسر وجمعه أيسار وميسر العرب أنهم كانوا لهم عشرة أقداح هي الأزلام لكل واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها وبعضها لا نصيب له ويجزئونها عشرة أجزاء ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد عدل ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحا فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب ومن خرج له قدح لا نصيب له غرم ثمن الناقة كلها ينبوع أي عين من ماء والجمع ينابيع الكلام على الاستعاذة في عشر فوائد في فنون مختلفة الأولى لفظ التعوذ على خمسة أوجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمختار عند القراء وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد وهي محدثة وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثانية يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة سواء لبتدأ أول سورة أو جزء سورة على الندب الثالثة يجهر بالاستعادة عند الجمهور وهو المختار وروي الإخفاء عن حمزة ونافع الرابعة لا يتعوذ في الصلاة عند مالك ويتعوذ في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة وفي كل ركعة عند قوم فحجة مالك عمل المدينة وحجة قول غيره قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وذلك يعم الصلاة وغيرها الخامسة إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله فاستعذ السادسة الشيطان يحتمل أن يراد به الجنس فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين أو العهد فتكون الاستعاذة من إبليس وهو من شطن إذا بعد فنون أصلية والياء زائد وزنه فيعال وقيل من شاط إذا هاج فنون زائد والياء أصلي ووزنه فعلان وإذا سميت به لم ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون وانصرف على الأول السابعة الرجيم فعيل بمعنى مفعول ويحتمل معنيين أن يكون بمعنى لعين وطريد وهذا يناسب لقوله وجعلناها رجوما للشياطين والأول أظهر الثامنة من استعاذ بالله صادقا أعاذه فعليك بالصدق ألا ترى امرأة عمران لما أعادت مريم وذريتها عصمها الله ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم وامه التاسعة الشيطان عدو وحذر الله منه إذ لا مطمع في زوال علة عداوته وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم فيأمره اولا بالكفر ويشككه في الإيمان فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة فإن سلم من ذلك افسدها عليه بالرياء والعجب العاشرة القواطع عن الله أربعة الشيطان والنفس والدنيا والخلق فعلاج الشيطان الاستعاذة والمخالفة له وعلاج النفس بالقهر وعلاج الدنيا بالزهد وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة الكلام على البسملة فيه عشر فوائد الأولى ليست البسملة عند مالك آية من الفاتحة ولا من غيرها إلا في النمل خاصة وهي عند الشافعي آية من الفاتحة وعند بن عباس آية من أول كل سورة فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها ثم قال الحمد لله رب العالمين فبدأ بها دون البسملة وما ورد في الحديث الصحيح إن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يقول العبد الحمد لله رب العالمين فبدأ بها دون البسملة وحجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحجة بن عباس تبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. الثانية إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة وسنذكر علة سقوطها في براءة في موضع وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني وتترك البسملة عند غيره وإذا أتممت سورة وبتدأت أخرى فاختلف القراء في البسملة وتركها الثالثة لا يبسمل في الصلاة عند مالك ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السر وعند أبي حنيفة سرا في الجهر والسر فحجة مالك من وجهين أحدهما أنه ليست عنده آية في الساتحة حسب ما ذكرنا والآخر ما ورد في الحديث الصحيح عن أنس أنه قال فليت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها وحجة الشافعي من وجهين أحدهما أن البسملة عنده آية من الفاتحة والآخر ما ورد في الحديث من قراءتها حسب ما ذكرنا الرابعة كانوا يكتبون باسمك اللهم حتى نزلت بسم الله مجريها فكتبوا بسم الله حتى نزلت او ادع الرحمن فكتبوا بسم الله الرحمن حتى نزل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبوها وحذفت الألف في بسم الله لكثرة الاستعمال الخامسة الباء من بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصريين والتقدير ابتداء كائن بسم الله فموضعها رفع وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره أبدأ أو أتلو فموضعها نصب وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهين أحدهما إفادة الحصر والاختصاص والآخر تقديم اسم الله اعتناء كما قدم في بسم الله مجرها السادس، الاسم مشتق من السمو عند البصريين فلامه واو محذوفة وعند الكوفيين مشتق من السمى وهي العلامة ففاءه محذوفة ودليل البصريين التصير والتكبير لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها وقول الكوفيين أظهر في المعنى لأن الاسم علامة على المسمى السابعه قولك الله اسم مرتجل جامد والالف واللام فيه لازمة لا للتعريف وقيل إنه مشتق من التالف وهو التعبد وقيل من الولهان وهي الحيرة لتحير العقول في شأنه وقيل أصله إله من غير ألف ولام ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس ثم أدخلت الألف واللام عليه وقيل أصله الإله بالألف واللام ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام كما نقلت إلى لظ وشبهه فاجتمع لامان فأضغمت إحداهما في الأخرى وفخم للتعظيم إلا إذا كان قبله كسر الثامنة الرحمن الرحيم صفتان من الرحم ومعناهما الإحسان فهي صفة فعل وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات التاسعة الرحمن الرحيم على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين لقوله وكان بالمؤمنين رحيما فالرحمن أعم وأبلغ وقيل الرحيم أبلغ لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء الى الاعلى العاشرة انما قدم الرحمن لوجهين اختصاصه بالله وجريانه مجرى الاسماء التي ليست بصفات انتهى والله اعلم